بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلا قدرين على أن يسوي بناءه، بل يريد الإنسان ليفجر أمامه. يسأل أين يوم القيامة، فإذا برق الباصر وخف القمر وجمع الشمس والقمر، يقول الإنسان يومئذ أين المفار؟ كلا لا وزر إلى ربك يوم إذن المستقر ينبأ الإنسان يوم إذن بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصير ولو ألقى معلير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 ما كان علاقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أي يحيي الموتى؟